و ا ل و ز ن ي و م ل ه ا ل ح ق فمن ث ق ل ت م و ا ز ي ن ه فأولئك ه م ا ل ل م ف ح و و ن م ن خ ف ت م و ا ز ي ن ه ف أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن خ س ر و ا ب ف س ه م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 قال فاهبط موسوعه النابلسي فاخرج إنك من للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن قال ف ب موسوعه ا أ ت ن ل م ص ر ا ط ك ا ل م م ثم س ت ت ق ي ي ل ن ه م من ب ي ل س ي للعلوم ن الاسلاميه ف ه اسماء ن وعن الله ه م و ا تجد أ ك ث ر م ش ا ل ح ي ن ى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 حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار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 وقطعنا دابر الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وما كانوا مؤمنين و إ ل ى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره قد جاءتكم ب ي ن ة من ربكم هذه ناقه الله لكم آ ي ة فذروها ت أ ك ل في أ ر ض الله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 يسومونكم سوء العذاب يقتلون أ ب ن ا ء ك م ويستحيون نساءكم وفي ذ ل ك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ل ي ل ة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة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 قال ابن أ م إن ا ل ق و م ا س ت ض ع ف و ن ي و ك النابلسي د و ا ي ق ت و ن ي ف ل تشمت للعلوم ا ع ق الاسلاميه ظ اسماء الله ا ل ر ح م ي ن ى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 سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا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 موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم الاسلاميه اسماء ي ج و ن ا ل ل و الحسنى وَمِنْ خَلَقْنَا يهدون ب اولم ل ح ق ب ه ي ع د و والذين كذبوا ن بآياتنا ن ت س س د ر ج ه من ح يتفكروا ث لا يعلمون وأملي لهم م إن كيدي ي ي أولم ت ما بصاحبهم من ج ن ة إ ن هو إ ل ا نذير مبين